فَلَقُتْ حَمَلَ عَقَبَه وَمَا أَدْرَاكَ مَلَ الْعَقَبَه فَذُكْرُ قَبَه أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَة يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَه أَوْ مِسْكِينًا ذَا متربة